Thank mm -hmm. you. تخوست موسى يا تخوست موسى يا ذي البحار الجراند فريده Ien aix'ta m'aix'ta d'itmerà Ien aix'ta m'aix'ta d'itmerà Iifesnit, zuwarze, nisilqidà يا قلغنا يا زيتمرس يا قلغنا يا زيتمرس روح مبايذ يسن سنبغان روح مباعدة <تصفيق> باصين سبورتي نضاب روح نفسيتي مور من قبورها روح يا باسين سبورتي نضاب روح نفسيتي Donar-mi genie, en xerrig جلاته مورد طيشي <تصفيق> ديال بنيام تنادي <تصفيق> ترسو ديني بغنييني جلاته مورد طيشي ديال بنيام تنادي ترسو ديني بغنييني تسيدي مور ما نقفل دا شي غدي صاحل ننقين نقفل دا شي غدي صاحل صوت راسين وسني ظننر واللي فدني كذا وان يا ابو تمورتي و تغطي صوته اجدي قد بغى غسله قيت شوت يا ابو تمورتي و تغطي صوته اجدي قد بغى غسله قيت شوت ديني ضا روح la baro Yan ida khatkhid el la vantsu cherid dik us ghedni nhtar us wajdemek hus lesqedoulou taqom tertif sous ghedni nhtar us wajdemek qalasitu suburtayni dhaparo roh, khsidi murr el qaburano roh, ya blasin suburtayni dhaparo roh, khsidi murr el qaburano es s'hi té fora el vapora ja pasin esportini de la fora